تجب جب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. يخفض الذباب من الرؤيا بصفة ملحوظة، حتى يتمكن بقية مستعملي الطريق من مشاهدتك. يجب تشغيل أضواء المقاطعة، كما يمكن كذلك استعمال أضواء الذباب الأمامية والخلفية. لمزيد وضوح العرب السير بدون إنارة خطير ويعتبر عدم احترام هذا الإجراء مخالفة خطيرة